كالشموس اشرقي لاحتضان الافقي لاحتضان الافقي يا فتاة زالها دينها بالخلق دينها بالخلقي, دينها بالخلقي أنت ومض في عيون الورى فاتلقي إنك العقد الذي على حول العنق أنت ورد سابح في الندى الصافي نقي فاملأي الروض شذاك من شذاك العبقي كالشموس أشرقي أشرقي لاحتضان اللفقي لاحتضان اللفقي ليلة إله ليلة إله ليلة Layla Layla Layla Layla Layla يا فتاه لم تسير لم تسير في طريق زلق في طريق زلقي مضت واثقه واثقه فوق خير فوق خير الطرق أبحري في لجتي العمر مثل الزرق وامددي الكف لما أسلم للغرق أنقذ من سقطوا من سقطوا في الرزايا وارتقي وارتقي وامنحيهم أملا وبجتياز النفقي كالشموس اشرقي يا فتاه الخلق يا يا فتاة الخلقي, يا يا فتاة الخلقي آه Lay, lay, la, lay, lay, la, lay, lay, la, lay, lay, la, lay, lay, la. lay, lay la.